اذا نقر فينا قور فذلك يوم اذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلق وتوحيدا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 وما يذكرون إلا ان يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة